بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم قول الإمام النوي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا الحديث رواه البيهقي وغيره وأصل الحديث عند الشيخين وأصل الحديث في البخاري ومسلم ولما نقول أصل الحديث كذا يعني أن المعنى الحديث موجود في عند البخاري وعند مسلم لكن ليس بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وهذا اللفظ هو رواية البيهقي رحمه الله قال لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم يعني ما يدعونه وما يطلبونه لو كل ما طلب إنسان بدعواه أعطي هذه الدعوة لدع رجال أموال قوم ودماءهم فيدعون ما ليس لهم لكن البين على المدعي المدعي هو الذي يطلبوا دعوة من فلان والبينة هي الإثبات إثبات صحة الدعوة واصل البينة اعتراف المدعى عليه أو أن يأتي بشهود أن يأتي المدعي بشهود واليمين على من أنكر الذي أنكر هذا هو المدعى عليه عليه فإذا أنكر هذا المدعى عليه إما أن يعترف بصحة الدعوى المدعي وحين إذن تنتهي الدعوى وإما أن ينكر فإذا أنكر قال اليمين على من أنكر واليمين مراد بها القسم المراد بها القسم هذا الحديث أصل في التقاضي أصل في التقاضي بمعنى ينظم عملية التقاضي بين الناس. أو ينظم مجرى تنظيم الدعوى عند القاضي عندما يطلب إنسان دعوى على آخر كيف يمضي القاضي هذه الدعوة بهذا التنظيم الذي ذكر في هذا الحديث إذا هذا الحديث له أهمية كبرى لأن الناس متفاوتون في قدراتهم في طلباتهم متفاوتون في النسيان وما يذكرونه متفاوتون في الشح وعدم الشح والحرص على ما لديهم وعلى ما ليس لديهم كما هم متفاوتون طولا وقصرا وعرضا وما إلى ذلك وكما هم متفاوتون في ألوانهم فكذلك متفاوتون في ال ما عند الآخرين لهم أو ليس لهم فلذلك نتيجة لهذا التفاوت لا بد من تنظيم عملية التقاضي ليصل الحق إلى أهله لماذا لأن هذا الدين دين عدل والله سبحانه وتعالى عدل أمر بالعدل لكي نصل إلى هذه العدالة لكي نصل إلى هذه العدالة لا بد من أن تجري أن يجري القضاء بين الناس بما يحقق هذه العدالة والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المبدأ في مواضع كثيرة أن هذا الدين مبني على العدل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بإيش؟ بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إذا أحفحكم بين الناس بالحق والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يستقيم الكون كله إلا بالعدل وإذا اختل نظام الكون عما خلقه الله سبحانه وتعالى اختل نظام الكون القدري واختل نظام الكون الشرعي اختل هذا الكون اختل هذا الكون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لأن الإنسان قد ينسى فيدعي ما ليس له أحيانا الإنسان يصيبه الشح فيدعي المال الذي عند فلان الإنسان قد يتصور خطأ فيدعي بأن هذا الذي عند فلان له وليس له قد في دافع الغيرة الحقد الحسد يعتدي على فلان فيكون أو يطلب من الدعوة أكثر مما هي عليه لذلك لا بد من التنظيم الدقيق هذا التنظيم بني على هذا الأساس وهي أن البين على المدعي المدعي الدعي زيد على عمر والله مثلا ألف ريال ماذا يقول القاضي يقول القاضي زيد أنت المدعي هات البينة ما هي البينة البينة الاعتراف ينظر المدعي عليه هل يعترف أو لا إن اعترف انتهت الدعوة وأصبح هناك بينة من المدعي وحينئذ يحكم القاضي بأن هذا الألف لزيد وليس لعمر لكن إذا أنكر قال لا ليس عندي ألف ريال أبدا ولا يطلب مني ألف ريال طيب عندك شهود هذه البينة أعطنا شهود فإذا شهد الشهود ويختلف حالات الشهود لا بد أيضا من كون الشهود عدولا لكن لا ندخل فيه الآن فنرجع لأصل القاعدة إذا لا بد من الشهود من البينة هذه البينة أن يكون شهود يشهدون نعم نعرف أن فلان أعطى فلانا أن زيد أعطى عمر أو أن زيد يريد من عمر ألف ريال. لنفترض ما عنده ما عنده بين ما عنده شهود قال والله أنا أعطيته من باب الثقة أنا ما عرفت أنه سينكر ماذا يقول القاضي يقول يرجع لي المدعي عليه ويقول هل تحلف يمين على أن فلان لا يريد منك شيء يقول نعم أحلف فإن حلف انتهت الدعوة وحكم القاضي بأنه ليس ليس شيء لزيد، وإن لم يحلف يرجع، إذن يحكم القاضي لزيد بأن له على عمر ألف ريال. بعض أهل العلم يقول ترجع اليمين على المدعي وفيها تفصيلات موجودة في كتب الفقه. إنما أصل القاعدة البينة على المدعي لابد من الإثبات واليمين على المدعى عليه. طيب لماذا البين على المدعي واليمين على المدعي عليه قالوا أن جانب المدعي ضعيف كون الإنسان يقول الله أنا أطلب فلان ولا أنا أريد من فلان ولا أنا أعطيت فلان هذا سهل فجانبه ضعيف لا بد أن يقويه ببين لكن المدعي عليه جانبه قوي لأن الأصل البراءة الأصل البراءة فإذا كانت كان الأصل البراءة فجانبه قوي فيكفي اليمين يكفي اليمين له ليس عليه شيء لهذا المدعي لذلك قالوا البين على المدعي واليمين على من أنكر البين لأنها قوية وجانب المدعي جانب ضعيف قوي، أما المدعي عليه فجانبه قوي ولا يحتاج إلى شيء قوي ويكفي فيه اليمين لبراءة ذمته إذن هذه القاعدة في التداعي هذه القاعدة في التداعي هذه القاعدة لها استثناءات هذا هي العصם في الدعوى هذه الأصل في الدعوى لكن لها استثناءات هل سنترك الاستثناءات للإخوة اللي تابعونا أنا سأذكر استثناء واحد لكن نطلب من الإخوة في الموقع يشاركون معنا في ما هي هذه الاستثناءات من ضمن الاستثناءات القسامة ما هي القسامة القسامة عندما يدعي أناس أن هذه القبيلة مثلا أو أن هذه البلدة قتلوا فلانا منهم قتلوا فلانا منهم يعني أناس مثلا هنا أهل هذه البلدة يدعون أن البلدة الفلانية قتلوا فلان الذي هو من البلدة الأولى لكن لم يحدد المقتول القاتل ولم يتهم أحد بعينه فأو أو يحدد فحينئذ يحلفون يعني إذا ادعوا جملة حلفوا على أن فلان قتلوه القبيلة الفلانية أو البلدة الفلانية ماذا يطلب منهم يطلب منهم خمسين يمين خمسين يمين, يمين على صحة الدعوة على صحة الدعوة هذه هي القسمة فإذا حلفوا خمسين يمين حينئذ تحمل أولئك دية القتيل تحملوا دية القتيل أو إذا ادعوا على شخص أو أشخاص بأعيانهم حينئذ وليس هناك بيّنة واضحة لا عند هؤلاء ولا, ولا عند هؤلاء إنما دعوة حينئذ يتحمل أولئك الحكم عليهم هذا استثناء هناك استثناءات أيضا يعني إذا هنا ما مشينا على قاعدة البينع المدعي واليمين على من أنكر إنما ابتداء خمسون يمينا خمسون يمينا من المدعين من المدعين طيب هناك استثناءات أخرى أيضا نطلب من الأخوة والأخوات أن يشاركوا معنا فيها. إذا ملخص هذا الحديث أن هذا الحديث هو تنظيم لقضية الدعوة عند القاضي عندما يدعو عندما يدعي فلان على فلان أو على مجموعة من الناس قضية معينة كيف تسير هذه الدعوة؟ البين على المدعي واليمين على من أنكر هذا أيضا. استفدنا أن هذا الدين مبني على العدل لأن جانب المدعي ضعيف فيقويه بالبينة وجانب المدعى عليه يقوي القوي فلا يحتاج إلى تقوية ويكفي في اليمين هذا ما يتعلق بهذا الحديث طيب نترك بعد الحديث الثاني إجابات الالحقوق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 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مره منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وله سبب سبب ورود هذا الحديث أو ذكر أبي سعيد لهذا الحديث أنه كان مرة من المرات في صلاة العيد جاء مروان بن الحكم وهو من خلفاء بني أمية ومن المعلوم أنه في صلاة العيد يبدأ الإمام بالصلاة أو بالخطبة بالصلاة السنة البداية بالصلاة مروان بن الحكم بدأ بالخطبة بدأ بالخطبة فجاء رجل فجذب ثوب مروان وقال الصلاة أولا الصلاة فقال أبو سعيد أما هذا فقال له مروان قد ترك ما هنالك قد ترك ما هنالك يعني ترك هذا من زمن أن الصلاة قبل الخطبه فنبدأ بالخطبة فقال أبو سعد أما هذا فقد قضى ما عليه فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا هذا الحديث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 ما معناها هل رأى بعينيه أو علم يجوز أن تكون رؤية بصرية ويجوز أن تكون رؤية بمعنى العلم بمعنى العلم لماذا قلنا رؤية بمعنى العلم ولم نقل رؤية بصرية فقط تكون أشمل أشمل لأن الأعمى يجوز له الإنكار وهو لم يرى وهو لم يرى بعينيه وإنما علم عن وجود منكر علم اليقين فله أن ينكر إذن الرؤية هنا قد تكون هي بصريه وقد تكون علمية لأن الأعمى قد يرى قد يسمع عن منكر أو يعلم عن منكر ولم يره ببصره ولم يره ببصره من رأى منكم منكرا المنكر ضد المعروف المنكر ضد المعروف وكونه ضد المعروف هنا نجلي مفهوم مفهوم المنكر ومفهوم المعروف مفهوم المنكر ومفهوم المعروف مفهوم المنكر ومفهوم المعروف مفهوم شامل مفهوم شامل فما كان مما حسنه الشرع وأمر به سواء كان من باب الفرائض أو الواجبات أو من باب المستحبات فهذا معروف فهذا معروف وما كان من باب المستقبحات والمكروهات والمحرمات فهو منكر, فهو منكر ولذلك أعلى المعروف ما هو التوحيد أعلى المعروف التوحيد وأشد المنكرات ما هو الشرك ومن التوحيد نأتي على جملة كبيرة من المعروف ابتدام باركان الإسلام والواجبات الأخرى والمستحبات والفضائل كلها من إيش من المعروف يعني كل ما حسنه الشرع ودخل في باب الواجبات والمستحبات فهو معروف وكل ما قبحه الشرع كل ما قبحه الشرع وكان من المحرمات والمكروهات فهو ممكن. ممكن. ممكن. بهذا المفهوم خرج معنا مفهومات خاطئة المفهوم الخاطئ الأول أن بعض الناس يحصر المعروف في أمر معين من الشرع يحصر المعروف في أمر معين من الشرع كما يحصر المنكر في أمر منهي عنه فقط وهذا مفهوم خاطئ فمن يحصر المعروف في الأمر بالصلاة مثلا هذا مفهوم خاطئ أو يحصر النهي عن المنكر بالنهي عن المخدرات أو النهي عن الزنا فقط فهذا مفهوم خاطئ فهذا مفهوم خاطئ إذا المعروف شامل لكل ما أمر به الشرع وحسنه والمنكر شامل لكل ما نهى عنه الشرع وقبحه طيب هذا إذا المفهوم الخاطئ الأول وهو حصر المنكر أو المعروف في أمر جزئي المفهوم الخاطئ الثاني أن تحديد المعروف وتحديد المنكر أين أي أي مصدره؟ الشرع. الشرع فمصدر تحديد المعروف وتحديد المنكر هو الشرع, الشرع. إذا خرج معنا العقل <تصفيق> عفواً. خرج معنا العقل فقط فلا يحدد المعروف ولا يحدد المنكر باستقلال عن الشرع العقل باستقلال عن الشرع لا يحدد المعروف ولا يحدد المنكر كذلك خرج معنى الهوى والعادات والتقاليد لوحدها لا تحدد المعروف ولا تحدد المنكر يقال هذا الكلام وهو في غاية الأهمية في غاية الأهمية. الأهمية لأن المفاهيم والأحوال مع الزمن تتقلب كما هي تختلف بين الأماكن تختلف بين الأماكن إذا الضابط ما هو في تحديد المعروف والمنكر آه؟ الشرع. الشرع الضابط هو الشرع إذا العقل بمعزل عن الشرع عن الشرع لا يحدد ولا يضبط المعروف ولا المنكر والهوى والمزاج والعادات بمعزل عن الشرع لا تحدد المعروف ولا المنكر وهذه النقطة هذا المفهوم هي أو هو سبب لضلال كثير من الناس والفرق التي ظلت عن الطريق المستقيم لماذا؟ لأنها اتخذت غير الشرع أو أضافت إليه بمعزل عنه مصادر أخرى في تحديد المعروف وتحديد المنكر فمثلا في الاعتقاد أنا لما أقول أنا أعبد الله وحده هذا الذي دل عليه الدليل لما أقول أنا أدعو غير الله طيب هل في دليل من القرآن ومن السنة على أن هذا الفعل معروف يجوز عبادة الله فيه او لا ان كان هناك دليل فعلى الرحبي والسعى ان لم يكن هناك دليل نقف ما يأتي انسان يسمع هذا الكلام يقول انتم تلغون دور العقل لا لا نلغي دور العقل العقل الله سبحانه وتعالى نوها به انما لا نعطيه اكبر من حجمه الذي اعطاه الله اياه فاذا المعروف لا يحدده العقل وحده أو المزاج والعدات وحد هذه نقطة في غاية الأهمية أو مثال آخر لما نقول الخمر الخمر منكر أو معروف منكر لماذا لأن الله سبحانه وتعالى حرمه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنمه لو انتشر الخمر في مجتمع من المجتمعات وأصبح مألوفا فالناس لا يستنكرونه ولما تقول هذا الخمر حرام قال لا يا أخي الناس كلهم يشربون الخمر فهل ينقلب المر... الخمر هنا إلى معروف لأن الناس أصبحوا كلهم فأنت كلهم تخطئ الناس كلهم وأنت على الصواب فأصبح عادة من العادات الاجتماعية الذي أصبحت مألوفة فهذا لا يغير كونه منكرا إلى كونه معروف لأن المجتمع أصبح يستسيغه أصبح يستسيغه إذا الذي يحدد مهما اختلف الزمان مهما اختلف المكان هو الشرع والشرع طبعا هو الدليل من القرآن أو من السنة أو من القواعد الشرعية العامة هذه نقطة في غاية الأمية في تحديد المعروف وتحديد المنكر في مسائل الاعتقاد في مسائل الحلل والحرام في المسائل الاجتماعية في مسائل تنظيم الأسرة والنكاح والطلاق والظهار واللعان وغيرها في مسائل الحدود والجنايات مثل الحدود الآن والعقوبات معقول يعني نقطع يد السارق هذا تعدي على حقوق الإنسان كما يقولون والشاعر قديما قاله قال يد بخمسمائين وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري يعني يستنكر عقله يستنكر هذه الدية لو قطعت هذه اليد لو قطعت ديتها كم خمسمائة دينار من الذهب خمسمائة دينار من الذهب يعني نصف الدية يقول ما بالها قطعت في ربع ديناري لما سرقت ربع دينار قطعت هذا تناقض يقول هذا تناقض الآخر قال عز الأمانة أغلاها لما كانت أمينة واعتدي عليها كانت غالية ديتها خمسمائة دينار وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري فافهم حكمة الباري إذن يعني ال ال هذا المعروه هذه السرقة أو هذا ال ال الحد على السرقة الذي يستنكره كثير من الناس لا يغير حكم الله سبحانه وتعالى شيء السارق تقطع يده استنكر الناس او لم يستنكروا فقد يأتي في زمان او في مكان يستنكرون مثل يقولون هذا اعتداء على الانسان كيف يعتدي على المال المال له حرمة هذه اليد اذا كانت امينة كانت ديتها خمسمائة دينار من الذهب اذا اعتدي عليها لكن لما خانت صارت في ربع دينار لان صاب السارق ربع دينار فإذا سرق الإنسان ربع دينار من الذهب فحينئذ يستحق أن تقطع يده إذن المعروف والمنكر الضابط في تحديد كونهما معروفا أو منكرا هو الشرع وليس العقل في كما قلنا في المسألة الاعتقادية العملية الحلال والحرام الحدود والعقوبات والجنايات تنظيم الأسرة أي, أي, أي أمر كان هذه مسألة في قول من منكم منكرا إذا عرفنا تحديد المنكر وضده المعروف قال فليغيره بيده التغيير هنا هل يلزم أن نقلب, المع... نقلب هذا الشيء يعني مثلا هذا كأس كأس نعتبره منكر مثلاً. هل يلزم أن نكسره نغيره إذا ما معنى التغيير لذلك يأتينا فأمين لم يستطع فبقلبه كيف يغير بقلبه إنكار الإنكار يعني التغيير المقصود فيه الإنكار والإنكار بلفظ اعم قد نعم يكون التغيير بكسر الشيء إذا لمن له كما سيأتي الآن وكما يكون باللسان لسان لا يغير إنما ينكر وفي القلب أيضا لا يغير إنما ينكر إذا المقصود بالتغيير هنا الإنكار والإنكار أعم من ذات التغيير قال فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ما معنى وذلك أضعف الإيمان نعم أدنى مراتب الإيمان لأنه الذي لا ينكر كأن الإيمان خلع منه لكن الذي ينكر بقلبه معنى ذلك فيه إيمان لكن الإيمان كما سبق معنا مرات بأنه يزيد وينقص فهذا أضعف درجات الإيمان هذا الحديث حديث عظيم حديث عظيم وأسس مبادئ أو أسس قاعدة الأمر بالمعروف النع المنكر ومبادئ هذا المبدأ العظيم هذا المبدأ العظيم أول المسائل أو أول المسائل أن هذا الدين دين يسعى لسعادة البشرية ولذلك شرع جملة من الشرائع التي تسعى لتحقيق السعادة للبشرية ابتداءا بالمسلمين ثم غير المسلمين مثلا قضية التعاون بين أفراد المجتمع قضية التكاتف قضية التكافل الاجتماعي من ضمن القضايا والعوامل لسعادة البشرية مبدأ المعروف والمنكر الأمر بالمعروف والنهي المنكر عن المنكر لو افترضنا أن إنسانا أعمى أو إنسان راكب راسه مو أعمى لكن إنسان هكذا كما يقول باللاجي العمير راكب راسه وأمامه بئر والأعمى المسكين ماشي ولو استمر لم يوقف لسقط في البئر هذا الذي منعه كيف يراه الناس يرى عمل عمل عمل عملا جبارا لأنه أنقذ هذا المسكين من أن يقع في هذا البئر فيموت أو يتكسر كذلك لو أنه إنسان أن إنسان غريق الإنسان يمشي في البحر ثم لا يعلم عن عمق البحر فغرق فأنقذه قبل أن يغرق إنسان آخر فيحمد الناس هذا الإنسان ويشكرون له فعله كذلك في الأمور المعنوية للأفراد والمجتمع بأكمله والمجتمع بأكمله عامل من العوامل يكون فيها لك المجتمع المخدرات مثلا هذه المخدرات منكر فلما يسعى أناس لتغيير هذه المخدرات النهي عنها بيان أخطارها سلطان أو, أو الإمام يضع إدارة عامة ويتساعد الناس في التعاون مع هذه الإدارة لكبح جماح المروجين والمهربين والمتعاطين إذا بهذا أنقذ المجتمع ولم ينقذ أنقذ من هذا المرض المهلك الذي هو في عرف الشرع منكر كذلك أنقذ الأفراد الذين يعني امتهنوا هذا الطريق، فصاروا يمشون فيه، فيهلكون، يهلكون أنفسهم، ويهلكون أسرهم، ويهلكون مجتمعهم. إذا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبدأ يسعى لسعادة البشرية. ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خير كنتم. خير أمة أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بل أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فقال وللتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعني فأوجب أن تكون طائفة من الأمة تقوم بهذا المبدأ العظيم وهذا خير بل جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فارق بين المؤمنين وبين من؟ المنافقين بين المنافقين فمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وذم المنافقين لأنهم لأنهم لا يأمروا بعضهم بعضا بالمعروف ولا ينهى بعضهم بعضا ولعن بني إسرائيل لأنهم لا تنهون عن منكر فعلوه إذن الأمر بالمعروف مبدأ لسعادة البشرية وخيرية هذه الأمة كما أن عدم الأمر بالمعروف سبب لللعن وللغضب لهذه الأمة التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولما نقول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يجب أن نستصحب ماذا المفهوم المفهوم أن المعروف شامل يعني الإنسان يأمر ابن ربي أبناءه على الخير وعلى الفضائل أمر بالمعروف أو لم يأمر أمر إنسان ينهى أبناءه عن الرذائل والقبائح أمر بالمعروف أو لم يأمر ونهى عن المنكر أو لم ينهى كذلك إذا إنسان سلم على جاره وأمره أو أعطاه ملاحظة عليه في دينه في مسلكه في عدم صلاته ونحو ذلك إذا هذا باب التناهي إذا لا يلزم أن يكون الأمر بالمعروف أن يندرج تحت مسؤولية رسمية إنما حتى في الحياة الشعبية في التآمر والتناهي كله يدخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الأمر بالمعروف قال الرسول قال للرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره هذا أمر إيش؟ للوجوب ولا الاستحباب للوجوب ولذلك قال الأهل العلم أن الأمر بالمعروف النعن نكر واجب على الأمة واجب على الأمة وعلى الأفراد واجب كفائي يعني فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ولكن الذين قاموا به نالوا الفضائل نالوا فضيلة الأمر والنهي إذن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة وبالنسبة للأفراد فهو واجب كفائي بمعنى فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ولا يكون فرض عين على الأشخاص إلا في حالات مثل أن لا يعلم عن المنكر إلا هو مثل إنسان يعلم عن مهرب مخدرات ما يعلم عنه إلا فلان يقول الله أنا ما علي منه إن الدولة تبحث عنه لا أنت يجب عليك أن تخبر عنه فهذا نهي على المنكر لا يعلمه إلا أنت فهو واجب عينا عليك كذلك الإنسان في داخل أسرة الصغيرة داخل أسرة الصغيرة لا يستطيع أحد أن يرى المنكر الذي داخل أسرتك أنت الذي ترى فيجب عينا عليك أن تنى عن هذا المنكر وأن تأمر بهذا المعروف إذن هو فرض كفاية على الأمة إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين لكنه يكون فرض عين في حالات منها أن لا يعلم عن المنكر أو عن المعروف إلا هو بذاته في الحديث أيضا بيان درجات الأمر والنهي وهو الدرجة الأولى فليغيره بيده هل هذه الدرجة لكل الناس؟ لا طبعا ولو كان لو أنها لكل الناس لو وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإن لم يستطع لكنها قال فليغيره بيده لمن له التغيير باليد ولو شاع التغيير باليد بين الناس لاصبح المجتمع فوضى كل يغير بما يرى أنه منكر فاصبح نزاعات وشقاقات ودماء وأحوال وقطيعا إلى آخره لكن لمن له التغيير التغيير الأصلي لمن للحاكم للوالي هو الذي يغير باليد كما أن له الذي يقيم الحدود فيقطع هذا السارق ويرجم الزاني ويقتل القاتل كذلك له التغيير باليد في منع هذا الشيء في مصادرة هذا الشيء في يعني التغيير هذا الأمر أو من هو والي في حدوده مثلا الوالي في أسرته في, في أسرته هذا له أن يغير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبنائكم بالصلاة لسبع وإيش واضربوهم عليها لعشر الضرب هنا تغير باليد ولا لا؟ إذا كان كذلك فالأب له أن يغير ما في بيته بيده في حدوده أيضا في حدوده أيضا ليس له أن يقطع يد ولا أن يقتل ولكن في حدود هذا المنكر في حدود تغيير هذا المنكر أو الثالث من يعطيه الوالي صلاحية التغيير باليد يعني الأصل في الإسلام بالنسبة للوالي أن جميع الصلاحيات بيده فهو بحسب تنظيمه الإداري يوزع هذه الصلاحيات فأعطى مثلا تغيير المخدرات لجهة معينة أو لفرد معين هذا الفرد إذا له أن يغير لأن الوالي أعطاه وكالة في هذه الصلاحية ليغير ومثلا في القضايا التجارية في الغش ونحو أعطى فلان أو المؤسسة الفلانية أن تغير إذا التغيير باليد لا يكون إلا لمن له التغيير باليد وهو الحاكم أو من أعطاه الصلاحية أو في أسرته المحدودة أيضا في حدود ما له من من الصلاحيات الشرعية في هذا التغيير يعني لو جان إنسان له حق أن يضرب ابنه مئة جلدة لا ليس له الحق في هذا هذا تعدي ولم يطالب شرعا بأن يضرب ابنه أو زوجته في أمر معين أو في منكر معين لمثلا مئة مئتين ثلاثمائة جلدة إذا هذه الدرجة الأولى درجة الثانية التغيير باللسان والتغيير باللسان لمن استطاع فالعالم يغير باللسان الداعية يغير باللسان المعلم يغير باللسان الجار مع جاري يغير باللسان الخطيب المسجد يغير باللسان الواعظ يغير باللسان الانسان العادي يغير باللسان لمن استطاع لمن استطاع استطاع لكن أحيانا حتى التغيير باللسان غير مستطاع لكن دائرة التغيير باللسان دائرة واسعة ليست كدائرة اليد لأن اللسان هو بيان هو مجرد بيان فإن صاحب المنكر استمع جيدا وكفى وتابع المعصيته فحسن فإن لم يستطع فذا كبلغ بلسانه ما عليك إلا البلاغ الدائرة الثالثة إذا لم يستطع باللسان يغير بالقلب ما معنى يغير بالقلب نعم حسنت يكره هذا المنكر هذه الدرجة الأولى وهذه درجة لا يعفى منها أحد يعني إنسان مثلا حضر مجلس خمر فإذا التغيير باللي بالقلب أول شيء أن يكره هذا المنكر لا أن يعتبره عاديا الأمر الثاني ماذا أن يستطيع يترك المكان فيتركه فإن لم يستطع ترك المكان يبدي على وجهه علامات عدم الرضا يبدي على وجهه علامات عدم الرضا ليعرف الموجودون أن هذا الرجل غير راضي عما هو موجود في هذا المنكر إذا نستطيع استطاع الخروج يخرج إن لم يستطع الخروج فيبدي على وجهه علامات تغيير أو العلمات كره هذا المنكر هذه إذن درجات التي ذكرها في هذا الحديث ننتقل لمسألة أخرى وهي أنه مع هذه الدرجات لا بد أن يحتفى هذا التغيير بالأسلوب المناسب ومن الأسلوب المناسب استعمال الأخف يعني مثلا منكر أستطيع غيره باليد لكن هناك وسيلة أخف استعملوا الأخف ولا ألجأ للأبعد والأثقل إلا بعد أن أستنفذ الأخف يعني ابنك لم يصلي بسرعة تأخذ العصا وتضرب لا تأخذ بالكلام بالتحبيث بفضائل الصلاة ما نفع بالترهيب ما نفع حين أن تلجأ شيء من العقوبة إذا يعني من الـ الـ الحكمة في استخدام الأمر بالمعروف فنع المنكر أن نبدأ بالأخف أن نبدأ بالأخف منها أيضا مسألة اللين والهدوء والرفق والسكينة ومن المفاهيم الخاطئة عندنا أننا نقرن التغيير بالأخف بالتعبيس والكره واللفظ الشديد والغلظة وهذا مفهوم خاطئ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بول الأعرابي قال لا تزرموه في رواية دعوه دعوه حتى قضى بوله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد ليس لم تبنى لهذا وإنما هي للقرآن والذكر إلى آخر لا لابد من الاستعمال الأسلوب ماذا الحسن اللين لأن الله سبحانه وتعالى جبل النفوس على قبول ما جاءها بطريق اللين ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى وهو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال لموسى, لموسى وارون لمخاطبتهم لفرعون فقول له قولا لينا والله سبحانه وتعالى قد سبق في علمه جل وعلا أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يستفيد ومع ذلك فقول له قول اللين لأن هذا هو الطريق سواء قبل أو لم يقبل استعمل الأسلوب اللين إذا لظهور جدوى الأمر بالمعروف النعيم المنكر أن نستعمل الأساليب الحسنة أن نستعمل الأساليب الطيبة القول اللين الكلام الطيب الكلام المفهوم الواضح من دون شدة وغلظة وفضاضة وهذه قد يعني تنفر كما هو معلوم هناك للأمر بالمعروف والنيع المنكر قواعد تحتف به في قضية التقديم والتأخير ماذا أبدأ وبماذا لا أبدأ قواعد كثيرة أذكر منها قاعدتين للوقت القاعدة الأولى وزن المصالح والمفاسد وزن المصالح والمفاسد فتترك أعظم المفسدتين لارتكاب أخفيهما تكر تترك أعظم المفسدتين لارتكاب أخفهما ويعمل بأعظم المصلحتين ولو ترك الأخرى ولو تركت الأخرى فإنسان مثلا ابنك لا يصلي ويستعمل أشياء محرمة ويتلفظ بألفاظ بديئة و يعني هل تسرد عليه قائمة المنكرات لا إنما تستخدم ما هي أعظمها أو تنهى عن ما هي أشدها ما هي أشدها فأعظم المعروف الصلاة تنها عن يعني تأمره بأعظم المعروف عنده مجموعة من المخالفات تنظر إلى أيها شد فتبدأ به إذا عند وجود منكرات أو عند وجود تخلي عن معروف أنظر إلى أعظم المصلحتين لأحصلها وأنظر إلى أعظم المفسدتين لأتركها ولو حصلت الأخف هذه قاعدة القاعدة الثانية البداية بالأهم فالمهم يعني مثل ما قلنا عند مجموعة منكرات أو مجموعة منهيات يعني تركها فأبدأ بما هو أشد بما هو أعظم الأهم فالمهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن إنك تقدم على قوم آل كتاب فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادت أن لا إله إلا الله ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلاوات في اليوم والليلة ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إذن أبدأ بالأهم لا أسرد القائمة أنت لا تصلي أنت تشرب كذا أنت تتعطى كذا أنت تتلفظ بكذا هذا ما عنده استعداد يقبل لكن أبدأ بالأعظم وهي الصلاة فإذا صلى نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وهكذا كذلك في القاعدة الثانية في تعظيم المصالح والمصالح في تقديم المصالح والمفاسد كما هي المعلوم ترتكب أعظم المصلحتين ولو تركت الأخرى وترتكب أخف المفسدتين اللي تجتنب المفسدة الكبرى وإذا تعرضت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة نختتم في المسألة الأخيرة وإن كان مسألة أمر بالمعروف والنعيم المنكر كثيرة لكن بعض الناس يدخل عليه الشيطان ويقول مالي ومال الناس أنا انتبه لنفسي وقد يستدل أيضا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم وابو بكر قال إن الناس رضي الله عني أن الناس يفهمون الآية بخلاف معناه الله سبحانه وتعالى يقول لا يضركم من ظل إذا اهتديتم من منطلق الهداية أن تأمر وتنهى لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك وإلا لما أرسل, النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل للناس وبين وقت وآخر ولما جاء فضل الدعوة الفضل العظيم من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعلة ومن سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجر, أجر من عمل بها إلى يوم القيامة فمن مقتضى الهداية أن تأمر وتنهى لكن إذا أمرت ونهيت الأمر له إن ظل بعد ذلك فليس عليك شيء ما عليك إلا البلاغ أنت عليك النصيحة في كونه يظل أو لا يظل هذا الأمر إليه أنت لك أن توصل له هذه الهدية العظيمة أو هذا المعنى الكبير أو هذه النصيحة الجيدة لكن يستمع إليها لا يستمع إليها وهذه ناحية مهمة نحن في مبدأ الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في مبدأ الدعوة النتيجة على الله سبحانه وتعالى يعني الثمرة عند الله سبحانه وتعالى ليست عليك أنت أن تأمر وتنهى مرة ومرتين وثلاث وعشر ولا تمل أنت تأمر وتنهى هذه مهمتك فإذا اهتدى فحظه فإن لم يهتدي لا يضركم من ظل إذا اهتديتم هذه جملة من المسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والناع المنكر نختم الختام النهائي أن الأمر بالمعروف والناع المنكر من الإيمان مما يعلي درجة الإيمان عند الإنسان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وذلك بالنسبة للتغيير في القلب أضعف الإيمان معناها أن الذي يغير باللسان أو باليد أعلى يعني إيمانا من الذي يغير بالقلب وهذا بلا شك فالأمر بالمعروف يعلي الإيمان عند الإنسان لعلنا نتوقف عند هذا نسمع إجابات الإخوة عن السؤال الأول ثم ندخل في الحديث الثالث طيب بإذن الله شكرا لأستعرض على عجل النظر لذيق الوقت أحسن الله إليكم ورد كثير من الإجابات فالأبدى بإجابة الأخت هطول من الإمارات تقول يا شيخ يا شيخ بعض الإجابات لعل صار في لبس في فهم السؤال لكن أعرضها كما هي. نعم طيب تقول يا شيخ من الاستثناءات استحلاف المدّعى عليه في لا يكون استحلاف المدّعى عليه في الأموال ولا يكون في غيره ثانيا في حق النكاح والطلاق أو عتق أحد ثالثا لا يستحلف في الحدود ابن الإسلام من الكويت يقول قد يكون من الاستثناءات اللعان بين الزوجين والله أعلم مولا من السعودية تقول مثال على ذلك عندما يتهم أشخاص لشركة معين أنها تتعامل بالربا أو أن تعاملها وتجارتها محرمة شرعا السنة من فرنسا عرفت المعروف وعرفت المنكر نسلي من مصر أجابت أو مثلت بالملاعنة أيضا أمينة من المغرب تقول شيخنا الفاضل هناك, هناك استثناءات أخرى يقبل فيها قول المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته مثل دعوة الأب حاجته إلى الإعفاف دعوة القريبة عدم المال ليأخذ النفقة دعوة المرأة انقضاء العدة بالإقرار أو بوضع الحمل دعوة المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها بدريه من المجيب؟ المجيب أمينة من المغرب نعم طيب بدريا من السعودية أجابت أيضا ومثلت بإعانة أم عمر من الإمارات تقول من الاستثنات دعوة المدينة الاعسار ودعوة المرأة انقضاء العدة ودعوة الصغير البلوغ والليان ودعوة تارك الصلاة وأنه صلى في بيته ودعوة مانع الزكاة أنه أدىها أم المنذر من الأردن تقول اللقطة إذا جاء من وصفها فإنها تدفع إليه بغير بين بالاتفاق الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئا أنه كان له وسولى عليه الكفار وقام على ذلك ما يبين أنه له ملان من مصر ايضا اجابت باللعان هويدة من مصر تقول دعوة الاعسار ودعوة المرأة انقضاء العدى ودعوة المؤتمنة على الامان والقسامة مثلا ايضا مثلت بدعوة رؤية الهلال وفي اللعان بين الزوجين هيفاء بنت سليمان قالت الشيخ اذا كان عند القاضي قرائن قوية شكرا الاجابات الحقيقة مشرفة وجيدة ويشكر الاخوة والاخوات على هذا التفاعل الطيب من اصحها قضية اللعان نعم هذه مستثنى من الدعوى لأن واللعان هو أن يدعي الرجل على زوجته بأنها زنت بأنها زنت, زنت. وال الزوجة تنكر ذلك كيف حل القاضي المسألة باللعان يعني يحلف كل واحد أربعة أيمان ثم يفصل بينهما ثم بال يختم بالخامسة الزوج باللعن بأن الله يلعنه إذا كان كاذبا والزوجة تختم بالغضب بغضب الله عليها إن كانت كاذبة وبعد ذلك يفرق بينهم القاضي تفريقا أبديا وله تفصيلات الإجابة الجيدة الثانية وهي تعددت مصادرها الذي لا يعلم إلا من جهته مثل ما مثل بعض المجيبين ولذلك سألت عن اللي أجابت كانت إجابتها جيدة جدا الذي لا يعلم إلا من جهة الشخص مثلا ادعاء الأب حاجته إلى النكاح فهذا لا يمكن أن يعلم إلا من جهته فلا يحتاج إلى يعني بيّنة كذلك في أمور الآخرة مثلا لما يقول الذين أيضا أجابوا في قضية ترك الصلاة أنني صليت في البيت فيقبل من جهته لأن أمور الآخرة التي تخص الإنسان ذاته فهذه أيضا تخرج عن إطار البيين على المدعي واليمين على المنكر وأغلب الإجابات إجابة كانت جيدة جدا أحسنا الله إليكم إلى نعم ندخل في الحديث الثالث والأخير طيب <تصفيق> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال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 أحسن. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث صحيح وقال لا تحاسد الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير تمني زوال النعمة من الغير وسواء كان تمناها ان يعني تأتي إليه أو لم تأتي إليه المهم أنه تمنى زوالها تمنى زوالها أما إذا لم يتمنى زوالها لكن هو تمنى مثلها تمنى مثله سأل ربه أن يعطيه مالا كمال فلان فهذا لا شيء فيه فهذا لا شيء فيه لكن أن يتمنى زوال هذا المال من فلان أو هذه الوظيفة من فلان أو هذا الشيء الجيد يزول من فلان مثل الذكاء أو الحفظ أو نحو ذلك فهذا هو الحسد ولا تناجش النج هو في الأصل الزيادة وفي الشرع هو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءه وهو لا يريد شراءه مثلاتي للحراج وهذه السلعة بكم قال واحد بعشرة قال واحد بـ 11 قال واحد بـ 12 هو يأتي ويقول 13 14 15 هو لا يريد شراءها إنما يريد نفع البائع أو مضارة المشتري أو مضارة المشتري هذا هو النجش هذا هو النجش والنجش أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها بل يقصد إما نفع البائع وإما ضرر المشتري قال ولا تدابروا المدابرة المقاطعة تدابروا لا تقاطعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض هذه سنتركها للإجابات طيب. لا يبع بعضكم على بيع بعض لكن أيضا يدخل ضمنها ولا يشتري بعضكم على شراء المعب. بعض نطلب من الإخوة والأخوات يجيبونا عن معناها قال وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه الظلم المعروف ولا يكذبه يعني لا يكذب عليه لا يكذب عليه ولا يحقره لا يحقره يعني يستحقر هذا الشخص ويضع من قدره التقوى ها هنا التقوى الأصل ما هي الوقاية أصل التقوى الوقاية فمصدر التقوى هو القلب التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم فهو شر عظيم فهو شر عظيم يعني أن يحقر أخاه المسلم فهو شر عظيم كل المسلم على المسلم حرام يعني لا يجوز التعدي على المسلم حرام سواء قال كل المسلم على نفسه على عرضه على ماله كل المسلم على المسلم حرام سواء التعدي على بدنه أو التعدي على ماله أو التعدي على عرضه دمه وماله وعرضه هذا الحديث هو الحقيقة حديث مهم وفي تفصيله كلام طويل ولكن لا نستطيع أن نأخذ التفصيل لضيق الوقت وإنما نأخذ المهمات فيه هذا الحديث أصل في العلاقات بين المسلمين أصل في العلاقات بين المسلمين هذه العلاقات من خلال الحديث بنيت على ناحيتين أو أمرين بنيت على أمرين الأمر الأول مبدأ الأخوة مبدأ الأخوة فالمسلم مع المسلم أخ له المسلم مع المسلم أخ له كونوا عباد الله إخوانا إنما المؤمنون إخوة فإذا مبدأ العلاقات بين المسلمين مبدأ الأخوة ولذلك نقول أخوة في الله في الإسلام في هذا الدين إذا بين المسلم والمسلم رابطة هي رابطة الأخوة التي جمع بينهم ماذا الدين الإسلام إذن رابطة أعظم الروابط وأقوى الروابط الذي جمعت كل المسلمين هذا الرابط هذا العامل الأول وهو مبدأ الأخوة. المبدأ الثاني تحريم الاعتداء. تحريم الاعتداء. ولذلك قال كل المسلم على المسلم حرام. كل المسلم على المسلم حرام. فحرم الاعتداء. أمر بالأخوة وتنميتها وأمر ونها عن الاعتداء. الاعتداء سواء كان للبدن أو للنفس للقضاء على النفس نهائيا أو للبدن بجرح أو الاعتداء على العرض أو الاعتداء على المال إذا مبدأ العلاقات بين المسلمين قائم على هذين الركنين على هذين الركنين الركن الأول اللي يمدل الأخوة يقتضي أمور يقتضي عدة أمور فصلها في الحديث فصلها في الحديث أنه قال كل المسلم قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه إذا من مبدأ الأخوة عدم الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة وال والظالم يأتي عقوبته في الدنيا قبل الآخرة والمظلوم دعوته مستجابه إذا الأمر عظيم فالنهي هنا من مبدأ الأخوة من مستلزمات هذا المبدأ عدم الظلم كذلك عدم الكذب لا يكذب عليه والكذب يهدي إلى الفجور والفجور تهدي إلى النار ولذلك اعتبر الكذب وإن كان سهل على اللسان كبيرة من كبائر الذنوب وكان رواة الحديث في السابق وكنا نتحدث به قبل الدرس إذا كذب أحد على بهيمته لا يقبلون روايته لا يقبلون روايته فضلا أن يكذب على شخص فضلا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مبدأ الأخوة عدم من مبدأ الأخوة عدم الكذب كذلك النظر بنظرة استحقار قد يكون إنسان ذا مال قد يكون وجاهة قد يكون ذا علم قد يكون ذا سن قد يكون يعني تميز فضلا عن قضايا النسب ونحوها فينظر في نفسه إلى نفسه بأنه متميز على آخرين فينظر لهم نظرة احتقار فإذا من مبدأ هو عدم الاحتقار الناس سواسية إذا الناس في ما داموا مسلمين فهم سواسية التفاضل بينهم بماذا ولذلك ربطها هنا قل لا يحقره التقوى هنا التفاضل عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى التفاضل بالتقوى ينبني على هذا في المعاملات هذا الآن نظرة لا تكذب عليه لا تظلم أيضا في المعاملات الواقعية في المعاملات الواقعية وال والمعنوية لا تحسده الله سبحانه وتعالى أعطاه المعطي منه. هو زيد من الناس هو الله سبحانه وتعالى أنت أطلب من الذي أعطاه لا, تلا لا, تلا لا يتجي نظرك إلى حسدك فأنت حسدك لفلان كأنك تعترض على من على الله ولذلك يقول الشهر ألا أقول لي من كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه أسأت على الله في حكمه فإذا أنت لما حسدت فلانا من الناس فأنت اعترضت على الله وأنت أسأت الأدب مع الله كأنك تقول إن حكم الله بإعطاه فلان خطأ هذا مقتضى الحسد كذلك النج وهو تزيد في السلعة من أجل تضار أخاك المسلم اترك المجال للسوق السوق يحدد السعر البيع وسعر الشراء والعرض والطلب ودع الناس ودع الله يرزق ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض فلذلك أنت لا تضار فلان أو لا تنفع فلان على حساب فلان اترك المجال للسوق كذلك أن تبيع على بيعه وهذه سنسمعها الآن ونتركها كذلك المقاطعة والهجر لا تقطع تقاطع خاك المسلم لماذا والله قال كلمة ما رضيت بها ولا تصرف تصرف لا القوة العلاقة بين المسلمين يجب أن تكون أقوى من قضية أن تخدشها يعني والله كلمة نقلها فلان وربما تكون غيبة أو كلمة قيلت في مجلس أو أنت فهمتها خطأا أحيانا أو يعني إنسان مغرض نقلها لك أو نحو ذلك أو حتى أنت سمعتها مباشرة لكن أخاك أخطأ فيها فتحمل خطأه واترك القطيعة إذا مبدأ الأخوة قائم على هذين الأمرين وهما كون العلاقة علاقة أخوة و. أيضا كون المسلم على المسلم حرام هذا الجانب الأول الجانب الثاني من مقتبا الجانب الثاني الاحترام والتقدير تحترم أخاك المسلم تقدره لا تعتدي على بدنه لا تعتدي على ماله لا تعتدي على نفسه لا تعتدي على أولاده لا تعتدي على ملكه على أمواله على مزرعته تحترم نفسه تحترم أمواله فأمواله ونفسه محترمة كل هذا أخيرا ينمي إذا نمت هذه الأخوة وهذه الرابطة بين المسلمين نمت العلاقة مع الله نمت العلاقة مع الله فهي من التقوى فهي من التقوى ليست المسألة مصالح دنيوية هذه الرابطة ليست نتيجتها دنيوية بحتة إنما لها أثر دنيوي كما سمعنا ولها أثر أخروي عليك أنت وعلى المجتمع بأسره ولذلك قال نبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا فالمصدر والمحرك هو في القلب وهنا مفهوم خاطئ الإنسان قد يخطئ في أوامر الله قد يقصر في أوامر الله قد يرتكب نواهي بعض النواهي ثم لما يأمره فلان وينهاه فلان قل هذه أمور قشور وهذه أمور شكليات التقوى ها هنا لا هذا كيف أمر الله يبقى شكليات كيف ينهى الله سبحانه وتعالى عن يبقى شكليات أنتم تتهم يعني تهتمون بهذه القشور وبهذه المظاهر والشكليات لو كانت مجرد شكليات لما الله سبحانه وتعالى وضع لها تنظيما وضع لها أحكاما وحلال وحرام ورتب عليها عقوبات سبحان الله ثم يأتي ويقول التقوى ها هنا التقوى إذا صارت في القلب دون أن تظهر في السلوك العملي ما فائدتها ليس هناك فائدة في علاقتك مع الناس الناس يريدون الشيء الظاهر بينك وبينهم ولا إذن أنت لا تخطئ في جنب الله وفي مع الناس ثم تقول التقوى ها هنا فإذا هذه التقوى تحتاج إلى سلوك عملي يوضح فعلا هذه التقوى فإذا لا نخطئ ونقول التقوى هنا ثم نرجع للعمر الأول وهو أن إذا عمقنا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى نمت هذه الأدبيات الكبرى وإذا نمينا هذه الأدبيات وتعملنا معها نمت أيضا هذه التقوى العظيمة فيعتني الإنسان بقلبه طيب إذا النقطة الأخيرة مقياس التفاضل بين الناس هو بهذه التقوى بهذه الأعمال الكبيرة التي إذا عمل الإنسان كان فاضلا ولذلك كم وكم من الأئمة من نسبه لم يرفعه لكن رفعه علمه رفعه أدبه رفعه خلقه رفعه فضله واهتمامه بالناس فلذلك ليس التفاضل بالنسب ولا التفاضل بالمال ولا التفاضل باللون ولا بالجنس ولا بالعرق إنما التفاضل عند الله سبحانه وتعالى وحتى عند الناس بعمق هذه التقوى بعمق هذا السلوك الذي يتعامل به الإنسان والإzetelah قال سبحانه وتعالى إِنَّا أَتْرَمَكُمْ عند الله اتقاكم. في النهاية نسيت أن أنبه إلى أن مثل ما قلنا في مساء الأمر بالمعروف النعي المنكر مسائل كثيرة جدا، ولذلك جعلتها في كتيب لمن أراد التفصيل فيها حديث المخرج يخرج من رأي منكم منكرا فليغيره بيده رواية ودراية في تفصيلات في أكثر من عشرين مسألة أتينا على بعضها لمن أراد التفصيل في ذلك. قبل أن نستمع الأسئلة نستمع للأجوبة. وقبل ذلك الشيخ ناخذ بعض الاتصالات. لا بأس. الله إليكم. نعم. طيب معنا أخونا زياد من تون السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. تحية إليكم أخير معمر وأخص بي بالتحية الشيخ حفظه الله ونفعنا بعلمه إن شاء الله عندي سؤال وتلبه سمحت السؤال هو ما حكم اليمين الكاذب من جلد المدعى عليه ما حكم حكم اليمين الكاذب من جانب المدعى عليه طيب أن نتلبها ونرجو من طبيعة الشيخ أن يوجه نصيحة لمن ينسب نفسه وكيلا على الأمة لتطبيق حديث النهي عن المنكر من دون علم ومن دون توجيه ألا تعلم؟ والسلام عليك. السلام شكرا لك أخوي زياد طيب معنا تصال آخر السلام عليكم ورحمة الله. أم جاهد تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم السلام تفضلي. هل تدري أنا بودي أسأل الشيخ إذا أيت مثلًا مونكرا؟ طيب تفرعت مونكرا. إذا رأيت منكرا هل يكتهي بذلك أن أكون قدوة في ذلك المنكر مثلا في حجابي أن أرى مثلا في السوق كثير فليس يسعني الوقت أن أنكر على كل واحد فأكون ملتزئة في حجابي فهذا يكون من الموضوع من المنكر هذا السؤال الأول أما السؤال الثاني إذا كان المنكر ليس عليه دليل نصفا فمثلاً لبس العاري عند النساء إذا رأيت مثلاً في حفلات أو شيء من ذلك وناسبات فأقول حدث الرسولة مثل ما معناه من لا حياء فيها لا خير فيها يعني نحن فينا حياء مثلاً ولكن إذا كن بين النساء هذا السؤال الثاني طيب تسمين الإجابة مجاهد شكرا لك طيب معنا إياد من فلسطين سلام عليكم ورحمة الله أخي إياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام, السلام ورحمة الله, ورحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى وألتقوا منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف تنها عن المنكر هل من هنا للجنس أم للتبعيد بمعنى أن المراد أن هنا أن هذه الأمة كلها تأمر بالمعروف تنها عن المنكر أم يكون بعض هذه الأمة أمر بالمعروف تنها عن المنكر فقط أم أنه واجب على كل أحد في الأمة بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ضر أن يكون وهي من صيغ العموم وإذا قام أحد بإنكار المنكر ولكنه بحاجة إلى من يعينه على تغيير المنكر فليتوجب على من حضر معاونته السؤال الثاني باختصار أخي أدلو تكرمت إن شاء الله هل أخير. يمكن أن تكون المناهي التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير سببا فيها لاك الأمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتع عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتحلككم كما أهلكتكم وارك الله فيكم طيب شكرا لك أخي يد. معنا الأخت أبير سلام عليكم ورحمة الله. أختبير تفضلي ألو تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله عندي سؤالين لو تكرمت بس رفع الصوت عندي سؤالين طيب السؤال الأول ذكرت في الاخوات الأخوات سمعت في محاضرة أنه إذا استمرت القطيعة بينك وبين شخص آخر لمدة سنة فكأنما, فكأنما سفكت دماء هل هذا سفكت دماء إيش سفكت دماء طيب هل هذا صحيح السؤال الثاني هل هذا القول صحيح بأن من عليه أيمان كثيرة لا يقبل حتى يؤديها طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله جزاك الله خير شيخ فالح ونبدأ بالإجابة نعم أنتم سألتم الشيخ عن البيع على البيع إيه؟ طيب البيع عن البيع. أجاب أخونا ابن الإسلام من الكويت يقول الشيخ هو يقول أن يبيع الرجل شخص يعني يتفق معه على السعر ويعيده ويقبل البيع له ثم يأتي آخر ويعطي البائع سعرا أعلى فيتحول إليه بدل المشتر الأول منا من السعودية تقول المقصود يا شيخ والله أعلم أن يشتري رجل سلعة معينة باتفاق مع التاجر ويأتي رجل آخر يزيد في مبلغ الشراء لكي يأخذ هذه السلعة. سنة من فرنسا تقول بيع الرجل على بيع أخي أن يأتي المشتري خالد مثلا يشتري بضاعة من البائع محمد فيأتي البائع علي ويقول تعال فأنا أبيعك أحسن وأرخص مثلا وشراء الرجل على شراء أخي يأتي المشتري خالد ليشتري من البائع محمد فيأتي المشتري حسن ويقول الباع أنا اشتري منك بسعر أفضل أيضاً إجابة بدريّة من السعودية وخديجة من المغرب سمادي من فرنسا طالبة الجنان من السعودية سلطان من الإمارات أمينة من المغرب وأكتفي بهذه الإجابات يا الإجابات كلها صحيحه ويعني ما شاء الله التفاعل وفهموا الحمد لله يعني لا يبيع بعضكم على بيع بعض مثل ما سمعنا في الإجابات أن يأتي زيد من الناس ليشتري من البائع سلعة يشتري من البائع سلعة فمثلا ليشتريها بمئة ريال وفي أثناء يعني هذا البيع يأتي بائع آخر ويقول لزيد تعال أنا أبيعك بثمانين ريال فترك البيع إذا باع على بيع أخي بسعر أقل فقصده هنا صارت مضارا بين البائع والعكس أيضا الشراء على الشراء فيقول مثلا هذا المشتري يأتي لهذا البائع ليشتري سلعة ويقول بكم هذه السلعة يقول بمائة ريال يقول تعال أنا اشتريها منك بكم بمئة وعشرين ريال فهذا الشراء على الشراء وهما مسألتان متلازمتان وهذا من المنهيع لأن هذا يخالف مبدأ الأخوة بين المسلمين ويورث القطيع والتهاجر والتدابر نعم. أحسن الله إليكم شيخ فهلا عندي أربع اتصالات وعندي كثير من الإخوة على الموقع وأيضا الإخوة الحاضرين فعلنا نجيب باختصار الشيخ طيب نعود إلى سؤال الأخ زياد من تونس زياد يقول. يقول ما حكم اليمين الكاذب من المدعى عليه المدعى عليه إذا حلف من حلف له بالله فليرضى نعم قد يكون صادق وقد يكون كاذب لكن اليمين هي هي التي تحدد فما دام أوكل الأمر لله سبحانه وتعالى فحلف حينئذ تحمل يمينه إن كان كاذبا تقتله اليمين تقتله اليمين ولا يبارك الله في ماله ولا أحوالا ولا نفسه وكم وكم من يمين قتلت صاحبها قبل خروجه من المحكمة نعم. النصيحة لمن يوكل, يوكل نفسه وكيلا عن الأمة في الأمر بالمعروف هذا يشرنا إليه بأسلوب آخر وهو أن بعض الناس عندما يأمر وينهى يصبح كأنه الحاكي عن الله سبحانه وتعالى أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم بمنطق عالي لا أنت تتكلم بمنطق نصيحة وبمنطق أخوة وبمنطق حب لهذا الآخر ألا يتضرر بمعصيته فيذهب إلى النار لا تتكلم بمنطق الآمر والناهي بمعنى أنك السيد في هذا المقام أم مجاد تقول إذا رأت منكرا مثلا حجاب السوق يكفي فيه الالقدوة نعم القدوة باب من أبواب الأمر بالمعروف النهى المنكر يعني إذا لم تستطع إلا القدوة فالقدوة أنعم بها وأكرم وكم وكم انتشر الإسلام بسبب القدوة لا بسبب السيف ولا بسبب الأمر ولا بسبب النهي وإنما بالقدوة كما فعل كما هو معلوم في كما يسمى الشرق آسيا لم ينتشر ساملا بسبب تجار المسلمين بمعاملتهم الحسنة في الغالب لذلك القدوة عمر مهم القدوة في البيت القدوة في التعليم القدوة في المسجد القدوة في السوق القدوة في البيع والشراء القدوة في التعامل مع الآخرين إلى تقول إذا كان المنكر ليس عليه دليل مدم ليس عليه دليل فليس بمنكر لكن المثال الذي مثلت به وهو أن اللباس العاري يخدش الحياء هذا عليه دليل كونه يخدش الحياء والله سبحانه وتعالى أمر النساء بالحياء فهذا هذا هو الدليل ف لكن إذا لم يكن عليه دليل معنى أنه ليس بمنكر خاضع للاجتهاد الأخياد يسأل عن مسألة علمية دقيقة ولتكن منكم أمة هل من للجنس لبيان الجنس أو للتبعيد هذا اختلف فيها أهل العلم منهم من قال إنها للتبعيض ولتكن منكم أم يدعون الخير يعني بعضكم يعني بعضكم يأمرون بالمعروف أن أونع المنكر ومنهم من قال للبيان معناه ولتكن منكم أم يعني لتكونوا كلكم آمرين بالمعروف أن يعني المنكر جمهور أهل العلم على أنها للتبعيض جمهور أهل العلم على أنها للتبعيض لكن كما قلنا في الحكم إذا كانت للتبعيض فيجب على الأمة كل يجب على الأمة كلها أن تنصب بعضها ليأمر بالمعروف حتى يكتفى أما إذا لم يكفون هؤلاء فيجب أن يزادوا من حضر المنكر هل يعني يعين الآمر يجب عليه إعادته نعم يجب عليه أن يعينه وأن يشد من عضده وأن يؤيد وأن يؤيده وإلا أصبح مقصرا في هذا الباب كيف ينظر إلى الامر والناهي وهو قد يجابه قد لا يقبل أمره فيؤيده وربما إذا أيده يعني حينئذ نفع هذا الأمر والنهي السائل عبير تقول سؤال الثالث المناهج الدنيا إيش أنا ما فهمته يعني سؤال الأخيات سؤال الأخيات تقول الشيخ المناهي في الحديث الأخير المناهي نعم هل تكون سبب في هلاك الأمة إذا اجتمعت نعم إذا اجتمعت تكون في سبب هلاك الأمة ولكن الله يعني هذا الوعيد بالنسبة للدنيا نأخذه بأننا نأمر وننهى نأمر مثلا يعني جاءنا وعيد شديد في بعض المخالفات فيدل هذا على أننا ننهى عن هذه المخالفات في أما الحكم في الآخرة فحكمه عند الله سبحانه وتعالى كما قال للسنة هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى إنشاء عفا عنه برحمته وإن شاء عذبه بقدر معصيته فهو مستحق للعقوبة لكن هذه المناهي لا شك أنها دليل للتحريم إذا لم يأتي صارف يصرفه عن هذا التحريم نقت عبير تقول إذا استمرت القطيعة مع الأخف كأنما سفكت دم. أنا لا أعلم أن هذا حديث وقد يكون لكن حدود علمي لا أعلم بهذا وإذا أخذنا بالمنظار يعني الظاهر ليس كذلك لكن لعل من باب شدة بيان شدة أمر القطيعة إذا اجتمعت أيمان لا يقبل الدعاء أنا لا أعرف أيضا حديث في هذا لكنها باقية في الذمة باقية في الذمة ولو لم يكثر عن هذه الأيمان وهو قد حنت فيها فتبقى عليه في ذمته وإن كان مستطيعا ولم يكفر فهذا يكون تحملا يعني أمرا يستحق العقاب عليه من الله سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله عليكم شيخ فالح أعود إلى على الموقع اللي أجمع بين سؤالين السؤال الأول من الأخت سعاد الفيفي من السعودية تقول يا شيخ كثرة المنكرات في الأوصاف النسائية وخاصة في الأفراح والمناسبات وربما لو قمت بالنصيحة لحصل لي الحرج وربما الضرر فكيف أستطيع تغييره ولو كنت قادرة على تغيير المنكر باللسان أريد ولكن قمت بتغييره بقلبي فهل آثم في ذلك بارك الله فيكم بمناسبة سؤال الشيخ الأخت أحلام من ليبيا تقول هل ما تعرف عليه الناس من فستان الطرح ويسمونه هناك بالفيلو أو الشراء عندنا تقول هل هو من المنكرات نعم أولا إذا علمت أن في هذا المكان منكرا فرح أو غيره فلا آتيه فلا آتيه هذا يجب أن يكون معلوما إذا علمت أن هناك منكرا فلا آتيه ولا آتيه إلا إذا كنت مستطيعا للأمر والنهي والمجاملات هنا يجب أن لا تكون ينبغي أن لا تكون والله أنا سأذهب للفرح وأعلم أن فيه منكر وأنا لا أستطيع تغييره إذا حملت نفسي ما لا أطيق حملت نفسي أمر لله بمج... لمجاملة فلان وفلانة فإذا إذا كان هناك منكر في الفرح أو في أي مكان أنا أعلم أن فيه منكر فلا آتي لهذا المنكر وإلا إذا كنت مستطيعا لإنكاره وحي... أما إذا حضرت وأنا لم ألا أعلم فأنكر بيدي الإنكار باليد غير وارد لكن أنكر بلساني بما أستطيع فإن لم أستطع في اللسان فبالقلب والقلب هنا كما أشرنا أخرج فإن لم أستطع الخروج أو كانت امرأة مثلا وليس عندها من سيوصلها ستجلس في الشارع لا إنما تنكر بقلبها إذا كان لا تستطيع الإنكار باللسان ما يسمى بالشرع ونحوها واللباس الفرح هذا خاضع للشروط اللباس خاضع لشروط اللباس إذا كان لباسا شاترا ساترا ولا ليس شفافا وليس مجسما لجسم المرأة ولم يظهر مفاتنها فالحمد لله قاعدة اللباس واسعة أحسن الله لكم شيخ صالح العلي افتح المجال للإخوة تفضل الله عليك تفضل الشيخ نعرف نحن شيخ أن التقاطع بين الاثنين لا يرفع عم عملهما. <تصفيق> نعرف شخصي شيخ هما أخوان من أم واب. قاطع الأخوه لا يكلمه ولا يزوره ولا لكن الآخر الأصغر منه يأتي ويذهب البيت ولكن هذاك لا يستقبله. هل الآخر الذي يذهب لأخيه هل يرفع عمله؟ نعم يعني المقاطع إذا عمل ما عليه. فكما جاء في الحديث فكأنما يسفه المل فوصل أخاه لكن أخاه لم يستقبل فهذا جمع بين حسنتين حسنة الصلة وحسنة المبادرة وهذا مأجور وعمله مرفوع عند الله سبحانه وتعالى بينما الآخر آثم هذا المقاطع آثم الذي لم يستقبل أخاه وربما تكون خطيئة على حفنة دنيوية أو على يعني أشياء تافهة أحسن لا. الله إليك يا شيخ أخونا جهاد من البحرين يقول أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضن ونفع بعلمك وإني والله أحبك في الله يقول يشك كيف أغير المنكر في حال وجود الأبي والأم في البيت وقد ابتلوا في مشاهدة المسلسلات والأغاني وماذا أفعل إذا لم يغيروا القناة لأتركهم وأجلس منعزلا عنهم أفيدوني وجزاكم الله خيرا أولا نسأل الله جميعا نسأل الله لنا جميعا أن نجعلنا من المتحابين فيه وأحبه الله كما أحبنا في الله سبحانه وتعالى طبعا منكرات البيوت وخصوصا يعني ما فيها من الوالدين والإخوة والأخوات أنبه إلى نقاط لأهميتها أولا يجب أن يكون التعامل بين أهل البيت بالحسن. التعامل بالحسن كثير من الشباب ولنكن صراحاء عندما يهديه الله سبحانه وتعالى يعامل والديه ويعامل إخوته وأخواته يعاملهم معاملة غليظة وجافة وشديدة ويريد أن يكسر هذا المنكر ويريد أن يغير هذا ويأتي بهذا ويريد هذا بيوم وليلة هذا للأسف كثير وهو مفهوم خاطئ عند بعض الشباب وهذا ترد في الأسئلة من الشباب ومن البنات كثير لذلك يجب أن تكون المعاملة بالحسنة إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر الولد بمعاملة والديه الكافرين في الأمور الدنيوية بإيش بالحسنة وهما كافرين كافران وهما كافر فكيف إذا كان الأبوان مسلمين وإنما عليهم بعض المخالفات إما جهلا وإما تساهلا فإذا يجب أن نعمق المعاملة بالحسنة من المعاملة بالحسنة ويريد الولد أن يرتد هذا, التغ... هذا المعاملة بالحسن على تغيير المنكب أن يقوم ببر والديه بما استطاع ولذلك كثير من الشباب يبتسم ابتسامة عريضة لأصدقائه فإذا دخل بيته انضمرت هذه الابتسامة بل أصبح وجهه منكمش ومعبس ولا يتكلم بينما هو إذا جمع الأصحاب مع الأصدقاء والسمرات نكتة وراء نكتة وما شاء الله وسواليف وأخذ وعطاء هذول الأصدقاء والزملاء كيف الوالد يريد أن يقبل من الولد الذي هذا شكله أو أحيانا تجد الوالد, الوالد أو الوالدة يقوم بخدمتهما الخادم بينما هو ذاهب يمين ويسار ثم إذا دخل البيت أصبح هو الآمن والناي غيروا افعلوا لا تتركوا لا تجلسوا لا لا إذن يعني هذه طريقة خاطئة يجب أن تقوم بخدمة والديك وليعلم الشباب أن خدمة والديهم أفضل مئات المرات وعلاف المرات بمجالسة مع أصحابهم بحجة والله الزملاء ولا بحجة الاستراحة ولا بحجة الدعوة ولا بأي حجة كانت وبخاصة إذا كان الوالدان محتاجين لخدمة هذا الولد فإذا كان فعلا يريد لفظ ملتزم ويريد ونحن تكلمنا عنها يريد يعني يكون مستقيم فليخدم والدي بعد ذلك كذا رأى مخالفات التي هي أحسن يبين أن هذا لا يجوز وودي كذا الله سبحانه وتعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام وأبوه كافر يا أبتي يا أبتي بهذا اللفظ الحبيب كذلك ال الابن أو البنت يخاطب أبا تخاطب أمها يا أبي يا أمي يا أغلى من عندي أنتم, أنتم من أنتم وأنا من أنا لكن والله سمعت الشيخ فلان يقول كذا أو سمعت الشيخ يقول كذا أو قرأت كذا وإذا وجد صدود يسكت وبعد فترة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع أمه أبي طالب في اللحظة الأخيرة يا عم, يا عم ينادي بأحب الألفاظ قل كل كلمة أحاج لك بها عند الله وهو عمه وفي الوقت نفسه كافر فكيف إذا كان الأبوان مسلمين وقد قام بخدمتك وقام برعايتك وقام ويحبانك أحب ما يحباني في هذه الدنيا فلننتبه وهذه من الأخطاء الكبيرا والتي يحسب مرة ومرة حتى أما الجلوس عند المنكر ولو كان الوالدان جالسا استأذن وقول والله أنا عندي دروسي إذا كنت طالب أنا عندي عملي تسمحون أجلس هنا هم يفهمون أنك في حال ما في منكر جلست وفي حال منكر ما جلست لكن أنت عبرت بتعبير آخر هذا التعبير هو يجلب لهما القبول. نعم. أحسن الله إليكم شيخ شا... فلاح وشكر سعيكم لعلّي أختم بهذه الإجابة نظرا لضيق الوقت ولا عندي أسئلة كثيرة ولعلنا بإذن الله عز وجل نستعذبها في اوقات أخرى. مشاهدي الكرام بهذا أصل وأياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. أسلّ الله تعالى أن يجعلوا في موازين حسناتنا جميعاً وأن يتكرّنا في من عندنا وكما ذكرناه في هذا المكان المبارك وأن يهاب المسيئين منا للمحسنين. نلتقيكم في درس مساء مع فضيلة الشيخ سعد.